وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا أنزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم قاملون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به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 سِهِمٌ ومِمَّا لا يَعْلَمُ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لِلشَّمْسِ يَنبَغِي لَنَا ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون